بداية القلوب بين يدي علام الغيوب والله أنت وأنت أقسم بالله لا تملكين ما في قلبك علم لا تملك ما في قلبك فلربما أنت تحب رجلا لم يثني عليك خيرا ولم يجزل لك العطاء ولم ينفق لك درغما لكن القلوب يد الله هذا القلوب الله عز وجل يصرف القلوب بحسب ما يقع فيها ربما الرجل يكون مسرفا بالمعاصي هالكا في المعاصي لكن في قلبي حب لله ولرسوله فيصرفه الله جل وعز في لطاعته في آخر عمره لماذا دائما حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الكتب القرآن الكتاب أقوى, كل أقوى من كل متاع الدنيا علم إذا كان القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعة متصدع من خشة الله فإذا أنت أحببت وتعلقت بالقرآن فإن الله عز من قوة حبك للقرآن ولو هلكت بالذنوب يجعل هذا الحب يصرف القلب في آخر عمرك لطاعته كيف تعلق قلبك لله أعطي أعطي ابذل ما تملك حتى تأخذ ما ترجو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسمع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرى رجل فرى رجلا يصلي على عجاله رأى رجلا يصلي على عجالة هذا عمر فاروق فاروق يميز الحق من الباطل والله عز وجل آتاه تأييدا قرآنيا ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورضي الله قبل ذلك عن عمر وأصبته دعوة, دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب لما دخل المسجد رأى رجلا يصلي على عجالة ثم جلس هذا الرجل يدعو ويرفع يديه إلى طويلا لهذا لتعلم لماذا يرد عن الدعاء جلس يصلي قليلا ويدعو طويلا فجاء عمر ضرب هنا على كتفه قال له يا أخي يا أخي علم قال له يا أخي لقد قللت المهرة وطلبت عظيما قللت المهر هي الصلاة وطلبت العظيم طلبت من الله الكثير وقللت المهر لأن الله عز وجل ينظر لك ماذا تقدم ليربط على قلبك الصحابة لما ربط على قلوبهم رأى الله عز وجل في يوم بدء تخيل أنت ثلاثمائة 300 وأمامك ثلاثة ألاف وأمامك 3000 جنود مجندة بأعتى أنواع الأسلحة وأنتم ثلاثمائة أقلة لما رأى الله عز وجل كيف القلوب ترابطت على أن يبذل الدماء في مقابل نصرة هذا الدين ربط على قلبي مثبتهم إلى يوم الدين لهذا كانت النتائج لا تدري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لقصة حاطب بن أبي بلتع لا تدري لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم علم فأنت ينظر الله حزوجي القلب قدم يؤخذ لتأخذ, قدم لتأخذ هذا الإنسان بطبعه بخيل الإنسان بطبعه بخيل في كل شيء في كل شيء بخير حتى في الطاعة يبخل على نفسه لأن الطاعة نجاه الطاعة طوق النجاه تجد الإنسان يبخل على نفسه في الطاعة وهي طوق نجاه لله رب العالم لكن تنجيك حتى تصل إلى بر الأمان الله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن ماذا؟ رحمة ربي خزائن ماذا؟ رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق لأمسكتم هكذا وكان الإنسان قتورا لهذا الله عز وجل ما عد الجنة بزينتها قال وعزتي وجلالي لا يجاورني في الجنة بخيل بخيل لن يجاور الله عز وجل في الجنة بخيل فيجب أن تكون معطاة سواء في العطاية في الطاعات وفي ذكر اللسان وأعمال القلوب حتى يربط على قلبك أما أن تهمل القلب من غناء وعطاة مسلسلات وتمثيليات ثم ترجو من الله أن يربط قلبك ما رأى منك ما سعيت إليه كما الرجل يعاني من مرض عضال ثم يجلس في بيته ويرفع يديه اللهم أن يسألك الشفاء وما سعى للطب إذا كانت اسمع إذا كان علاج الأجساد يحتاج منك الجهد فكيف بعلاج القلوب الذي الجسد لو قرد بالمقارض لا يؤذي الإيمان الجسد لو هولك وأحرق لا يضر الإيمان فكيف القلوب هي الأقوى الإيمان هو الأقوى رأس مالك فكيف أنت تسعى, لا تسعى لربط القلب ولنقاوة القلب وأنت لم تجتهد حتى في نقائه لا بذكر للقرآن ولا في سجدة في نصف الليل ولا في وقف بين يدي الله وعينك تفكي فكيف ترجو النجاة ترجو النجاة وما يعني وما طلعت إلى طرقها حتى هذا ربط القلوب يبدأ من نفسك فإذا رأى الله عز وجل شانه منك العزيمة ورأى ما يسره سبحانه وتعالى ربط على قلبك لأن الله عز وجل ماذا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم هذا كل إنسان يحرم من سماع الخير اعلم أن الله علم أنه ليس في قلب هذا الرجل خير والعياذ بالله فإذا أنت لم تسمع القرى ما سمعت الحكم ما سمعت الموعظ اعلم أن الله علم أن في قلبك لا يوجد خير فصرفكه عن الخير علم لا هذا الله عز وجل ما ذكر في, في قصة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا علم لا هذا الله عز وجل أقعدهم لأنهم علموا جل وعز أن لو خرج هؤلاء القوم لتقاعس المؤمنون عن الجهد فأجلسهم في بيتهم كذلك المر تجد الرجل يزجس في بيته والإمام يصلي لأنه يعلم الله عز وجل أن هذا الرجل ليس في قلبي خير حتى يقوده للطاعة لأن من أعظم أنواع التوفيق أن يوفقك الله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه لطاعة أنت اصلا أنت ما تسعيت لها وإنما الله عز قادك إليها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لناس تقادوا إلى الجنة بالسلاسل بالسلاسل تقادون إلى الجنة لذا إذا ردت أن تربط على قلبك فانظر ماذا أنتج قلبك, قلبك ماذا سعيت لقلبك ماذا حرزت على قلبك إذا كان الله عز النهان عن جلوس مجالسة أهل الهوى جل وعز الشان ونهانا عن مجالسة الغيبة والنميمة وجلسنا عن سماع الغناء ونهانا عن سماع كل ما يؤذي حرصا على القلوب حرصا على القلوب فكيف إذا أنت جالست هذه الأمور وما حرصت على نقاء القلب يجب تحتاج وقفات تحتاج وقفات مع قلبك أسأل الله عز وجل أن لا يبتلينها